اللهم اعزه من عذاب القبر اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقيه برحمتك عذاب الجحيم وابدل هدارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اغفر لاسلافنا وافراطنا ومن سبقنا بالايمان